وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يفضر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم فيا ترى تقول ما هو حتى يفوه في حديث غير انكم اذا مثلهم انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Nena, nena, nena,